بسم الله الرحمن الرحيم الملتقى المغربي للقرآن الكريم يقدم أجعلناها حقيباً of the إِنَّ الَّذِينَ فَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ عَلُّوا مِنَاتِكُمْ مَلَمْ يَتُومُوا مَلَهُ عَبَاهُ جَالًّا مَعَلَهُ عَبَاهُ الْحَيْطَ إِنَّ الَّذِينَ in <laughs> هل ذات حديث الجنود ججعون وتبود فلالذين كفروا في تكذيبه أرضاه من محيط فلوى القرآن مجيء